بوك تو تريس دسمت فينس واحد, وثلاثون. واحد وثلاثون. في المطعم ثلاثة في المطعم ثلاثة Es vēlos kādu uz kodu. Min fadlik vāķid mūkabilēt. Min fadlik vāķid Es vēlos salātus. Min fadlik salata. Min fadlik salata. Es vēlos zuppu. Min fadlik vāķid šuraba. من فضلك واحد شوربه اسفالوس ديسرتو من فضلك الحلوة من فضلك الحلوى اسفالوس سالديمو ار بوتوكريهمو من فضلك واحد ايس كريم من فضلك واحد ايس كريم مع كريما Es vēlos augļus vai sieru. Men fadlik aužubna. aw jubna. aužubna. fadlik au vēlamies pabrokastot. Men fadlik nuridu an nuftar. Men fadlik nuridu an nufṭar. vēlamies paēst pusdienas Min fadlik نريد an natghadda Min fadlik نريد an vēlamies paēst vakariņas Min fadlik نريد an nata'sha Min fadlik نريد an nata'sha vēlaties brokastīs ماذا تريد حضرتك للفطور؟ ماذا تريد حضرتك للفطور؟ مايزيتس ار مانا خبز حمام صامولي مع المربى والعسل؟ خبز حمام مع المربى والعسل؟ توستر مايزي ار داسو اون توست مع سجق وجبنه خبز توست مع سجق وجبنه واريتو اولو بيضه مسلوقه بيضه, مسلوقة بيضة عيون بيضه عيون لُودو من فضلك واحد زبادي اخر من فضلك واحد زبادي اخر لودو من فضلك ايضا ملح وفلفل من فضلك ايضا ملح وفلفل لودو ڤالڤينو من فضلك كباية ماء أخرى من فضلك كباية ماء أخرى